كاف ها يا عين صاد ذكر رحمه ربك عبده زكريا ربه لداء خفي قال رب إني وهن العلم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت من فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِن آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمو يحيى لم نجعل له قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيْنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُو شَيْئًا قَالَ رَبَّكَ بِجَعَلِ آيَاتِكَ لَا يَأْتِكَ إِلَّا مَا تَلَّى مِنْ نَّفْسِكَ فَقُلْ أَرِنِي مَا وَعَدَكَ رَبُّكَ ۖ إِنَّمَا تُبْلَى الصَّابِرُونَ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَرْسَلَهَا إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًا